مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَيْنِ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَيْنِ يَكُنْ لَهُ قِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ nita